كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كن نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بلهم فسحقا أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالويب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو به إنه عليم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 بلج في عتوق ونفور، فمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى، أم من يمشي سويًا، أم من يمشي سويًا على صراط مستقيم؟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 قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ رُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ